ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسئن مما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنسى ظل وجهه مسودًّا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أن يدسه في التراب أَلَسْتَ أَنَا أَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظُلْمِهِمْ ما ترك عليها من دابة ولكن يؤثرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُون وَتَطَّوِفُ الْفِنَتُهُمْ الْكَفِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ أَفْرِطُونَ تَعَالَى لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ